はい。 حبيب. افضل امرك و لاعش عمري ك ع ي ب ص ا ر ت حياتي كلها نوح و نحت س ا ق د رشادي و صرت مشرف ع ا ل ه ل ا ق ا ا ق د رشادي و عيشتي كلها عذاب i l o v e r e DINNION!、Mm -hmm.